غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان سَنَنَا مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبَتَ لَهُ أَمْشَاجٍ نَبَتَ لَهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ إِن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 جزاا و لا شكر اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسررا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 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا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 تقيلا نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء أتخذ إلى ربه سبيلا